وَلَئِن مَّتُّ لأَكُونَنَّ مِنَ الْمُقِيمِينَ قُلْنَا عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي فَتَوَكَّلْتُ عَلَى رَبِّي وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَّذِيَنَ وُجِدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ من الناس يَسْكُنُونَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِم مُمراَتَيْن تذودان قَالَمَا خَطَبُكُمَا قَالَتْ لَنَا إِنَّ حَتَّى يُصْدَرَ الْعَنَاء وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ تَتَقَالانُ مَا مَتَوَلَّ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فجَاءَهُ اثْنَانِ يُحْسَبَا هُمَا تَمشِيَانِ عَلَى يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه قصف قال لا تخف لجوت من القوم الظالمين قالت اذلله ان خير من استبعث قوي امين طال اني اريد ان امتحك احد بنتيهاتين على ان تزرني ثماني حجج فَإِنْ أَثْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ نَّعِيمِكَ وَمَا أُرِيدُ أَن أَشُقَّ عَلَيْكَ تَتَغَيَّضُ مِنْ سَاءَ الظَّنُّ مِن قَارِعِ قَدَرِكَ بَادَ تَيْكَ بَيْنِي وبينك أي من الأجلين قضيت فلا عذوان علي والله على ما نكون وكيل